فَمَنْ أَسَّسَ دُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ <تصفيق> فَمَنْ أَسَّسَ دُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَلِلَّهَا مِنْ فَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ عَلَى شَفَاجُهُ فِنْهَا لا يزال بنيانهم الذي بنى في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَ مِنَ الْمَنِ Yok. وذلك <تصفيق> هو Thank <laughs> you.